mm okay. وتكلمت ربك على الذين فسقوا على الذين فسقوا أن أحب أن يتبعا hin ulu és هم لا يظلمون و Sí, van sí. uh... لا إن اوليا وكان okay.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 بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى What did you know, خَلَقَ الْفَكَّ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِآلِ volen أعوذ الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد yaḥkumullāhu wa huwa khayrul إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل الفضل وإن